بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدا وانتم اولياء اتلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ايَثقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ اَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُون إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنَفَعََنَّكُمْ لن اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ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 كُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وما امنك لنا من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انا بن و اليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا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 عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 انما ينهاكم الله عن الذين قاطعوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بimanهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاَ هُنَّ مَحِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالو ما انفقتم وليسالو ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يسرق ولا يزن ولا يقتل لا اولاده ولا ياتينا ببهتان ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا قوما غضب الله عليهم قد يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الكفار من أَصْحَابِ القبور